قيل نحن خلقناهم وشددنا أسرهم نحن خلقناهم وشدّدنا أسرهم وإذا شئنا وإذا شئتنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء